قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض الود قال و ما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبین قالوا إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَافْتَحْ وَنَجِّنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجِهِنَا وَمَن مَعَنَا فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اغرقنا بعد الباكین ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رب بَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون اتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُّنٍ إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من ال این هذا إلا خلق الأولین وما نحن بمعذبین فکذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ كذبك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون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 لا تتركون فيها هنا آمين. في جنات وعيون وجرع ونخل طلعها هذي. تنحتون من الجبال بيوتاً فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحدين ما أنت إلا بشر مثلنا ف بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسفوها بسوء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 بكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يالوت لتكونن من المخرجين قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في <تصفيق> الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان فِي ذَلِكَ لآيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتت تَكُنْ لَهُ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ